أَلَّا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي ألعشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآل وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن تهامة وذكرنا فيها من الفوائد فالمرأة وصف زوجها وصفا كأنه رد على كلام النسوة السابقات فهي تقول هذا الرجل معتدل الخلق والخلق كأنه مثل ليل تهامة معتدل لا هو حار شديد الحر ولا هو برد شديد القر فوصفت الليلة ووصفت حياتها مع زوجها فأما قول المرأة لا حر ولا قر فهذا وصف للليل وأما قولها ولا مخافة ولا سآمة فهذه وصف لحياتها مع زوجها تقول هي لا تخاف وهي معه ولا تسأم حياتها معه والخوف إنما يكون من صور وعلى صور فأول ما تخاف منه المرأة أن يطلقها زوجها فكأن هذه المرأة أمنت من هذا الجانب وهذا يدل على مدحها لنفسها بما سيظهر إن شاء الله تعالى ومن أعظم ما يخافه النساء الطلاق فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا المرأة طلاقها فلا تنكسر المرأة بشيء أعظم من فراقها لزوجها كما كانت العرب تقول زوج من عود خير من قعود زوج من عود خير من قعود وهذا الباب له أحكام سوف يأتي الكلام عليها إذا وصلنا إلى موضعها اللائق بها فالطلاق قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مستوي الطرفين لكن المرأة أشارت كل شيء من حياتها وهي أنها أمنت هذا الجانب بعكس كثير من النساء يخفن من هذا الجانب لأنهن رزقنا بأزواج يتكلمن بالطلاق صباح مساء ويحلفن به ويهددن المرأة بالطلاق وهذا خلق سيء ليس بحسن فإن المرأة تفقد الأمانة إذا كان زوجها بهذه الصفة وتعيش خائفة وجلة منه. وقد شرع الله عز وجل الطلاق ليكون حلا شرعيا لما يكون في الأسرة لم يشرعه ليتلاعب الناس به بل سماه الله عز وجل من آياته فقال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوى لا تتخذوا آيات الله هزوى المراد به الطلاق عند جماهير أهل العلم والمعنى أن لا يكثر المرء من الحلف بالطلاق ولا من اللعب به ولهذا لما كثر تماد الناس في هذا الباب أجر عليهم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه الثلاثة فجعلها ثلاث طلقات فالطلاق كما قال الله عز وجل الطلاق مرتان ولم يقل الطلاق طلقتان لو قال الطلاق طلقتان فمن قال لمرأته أنت طالق طالق فقد طلق طلقتين لكن الله عز وجل قال الطلاق مرتان فالمرة هي الطلقة بعدتها الطلاق مرتان المرة الطلقة بعدتها فالله عز وجل رحمة بنا يعلم أن المرأة قد يتكلم بالكلام الذي يضره وهو لا يدري كما قال الله عز ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فالإنسان أحيانا يستعجل ويغضب فيدعو على نفسه أو يدعو على مرأته أو يدعو على أبنائه أو على أمواله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لا تصادفون من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم فالله يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير كما يستعجلون الخير لو عجل لهم الشر لقضوا على كثير من بني آدم فالإنسان العجول إذا غضب فارق المرأة فلو كان الطلاق طلقتان لن هدمت كثير من الأسر فجعل الله عز وجل الطلاق مرة أي طلقة يلقيها الرجل على امرأته ثم له الرجعة في عدة تطول أو تقصر حسب عدد النساء في طوال هذه المدة تهدأ النفوس وتستخر القلوب لا سيما مع حكم الله عز وجل ألا يخرج الرجل امرأته المطلقة من البيت ولو فعل لا تخرج المرأة المطلقة من البيت فإن قال لها أخرجي من البيت قالت لا لأخرج من البيت فإذا بقيت المرأة مع زوجها نحو من ثلاثة أشهر وظل الرجل مصرا على الطلاق فهذا رجل كاره لا يريد لكن في طوال هذه الشهور الطويلة يهدى المنفعل كما ذكرنا ويستقر قلب الغضوب فيراجع الرجل امرأته ولعل هذا المعنى أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر النهار فيشير عليه الصلاة والسلام إلى أن المشكلات بين الزوجين لا تستمر وأن الرجل لو صبر والمرأة لو صبرت لكان الجلد عاقبته العناق فما بالك بما هو دون الجلد فجعل الله عز وجل هذا من رحمته تيسيرا على الناس لما في الطلاق مما تنكسر به قلوب الناس لسيما قلوب النساء ينكسرن بالطلاق ولهذا اسمها طلقة يعني كانها طلقة فعلا إذا وقعت على المرأة أصابت قلبها فمات طلقة واخد بالك وأحيانا إنسان يرمي للطلقة وهو لا يشعر هناك أخي في, في أعرابي في نثر الدر ذهب إلى بعض المفتين فقال له ألقيت على مرأة الطلاق فقال أصابها أم لا اعتبر الطلاق رميا يعني فالناس استعجلوا هذا الحل فكان أحدهم في زمان عمر يطلق برأته يقول أنت طالق حمل بعير وخبالك يعني الطلاق بالحمل بالحل حمل بعير وبعضهم يقول أنت طالق كألف فلما استعجلوا في هذا ولعبوا به أمضى عليهم عمر الفاظه فإن قال أنت طالق كألف قالوا له طلقت بثلاث والدخل عندك سبعة وتسعين لزوجات أخر يعني حتى جرى في عند أعض أهل العلم مسألة الطلاق المبعض كان زمان سنة يقول لمراته يدك طالق رجلك طالق نصفك طالق وبعضهم عنده شغيح كان متزوج بأربع فقال لهن اقتسمن طالق واخذ ذلك هذه المسألة الحقيقة أيضا من عظم هذا الباب تنازع فيها الفقهاء جدا يعني من قال لمراته وهو مسألة الطلق المبعضة مبني على حديث صحيح وجرت مسألة في زمان السلف من قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق أو إن دخلت بيت فلان فأنت طالق فأدخلت يدها أو رأسها أو رجلها تطلق أم لا فذهب قتادته إلى أنها لا تطلق حتى تدخل بكلها إن قال أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت رجلا ثم أخرجتها لا تطلق أدخلت يدا ثم أخرجتها لا تطلق أدخلت يدا كأن تتناول شيئا من داخل البيت مثلا ثم تخرج وذهب حماث بن أبي سليمان إلى أنها تطلق لو أدخلت يدا أو رجلا أو رأسا واستدل بما في صحيح البخارية ومستد أحمد من حديث عوف بن مالك إن أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عوف قلت نعم يا رسول الله قال ادخل قلت أدخل كل أو بعضي قال ادخل كلك فقالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام عد دخول البعض دخولا أدخل كلي أو بعضي فإن أدخل بعض جسمه يعتبر قد دخل والإمام أحمد رحمة الله عليه قال أنا لا أجترئ أن أتكلم في هذه المسألة يعني من قال لمرأته إن دخلت بيت فلان فأنت طالق فأدخلت يدها تتناول شيئا الفقاء اختلفوا أهذا طلاق أم لا ومن ورع الإمام أحمد ومن خطورة الباب قال لا أجترئ أن أتكلم فيها من صعوبة الباب ودقته لأنه معلق بالفروج فهذا الباب أكثر الناس اللعد به حتى لا يحلفون إلا بالطلاق والعتاق والمحرمات ويبالغون فهذا فيه أمران الأول أن المرأة لا تأمن مع هذا الرجل وربما أبغضته فلا تكون كما قالت المرأة لا مخافة بل هي تعيش كل الخوف والثاني أن الرجل يضيع أمره ويفقد رجولته لأنه يحلف ثم يرجع ويستفت يحلف ثم يرجع فتعلم المرأة أن هذا الرجل لا كلام له فيفقد قوامه على امرأته في البيت فهذا الباب لا ينبغي للمسلم أن يلجه إلا إذا أراد فعلا أن يفرج الله ما فيه من كرب وعلم أنه لن يستطيع أن يقيم حدود الله عز وجل هو المرأة فحين إذن لا بأس أن يفارقها الطلاق السني المشروع الذي يتكلم عليه أهل العلم فأول ما تحذره المرأة الطلاق أو التهديد به فقول المرأة لا مخافة وحذفت المفعول لم تقل لا مخافة من كذا وكذا والحزق كما ذكرنا يفيد العموم فكأنها تقول لا أخاف معه من شيء فهذا يدخل في أعظم ما تخاف منه المرأة أن يفرقها زوجها بطلاق أو أن يكون دائما التهديد لها أو أن يكون سيئ العشر وهذا كما أن فيه مدحا للرجل ففيه أيضا مدح للمرأة لأن أحوال طلاق الرجل للمرأة ليس كلها يرجع إلى باب واحد بل منها ما يمس المرأة مسا جوهريا وهو ما نزل فيه قوله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح. نزلت في الرجل تقبر عنده المرأة بعد طول صحبة لها فيريد أن يفارقها وكما قال علي لدمامة أو لسوء قلق أو لكبر سن فالرجل قد يريد أن يفارق المرأة لأنها سنها كبير صار لا يشتهيها أو لأنها دميمة والدمامة أحيانا لا يقبلها بعض الناس لسيما إذا كانت شديدة ولذا في سنن أبي عيسى في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت امرأته لولا مخافة الله لبصقت عليه أي من دمامته إذا دخل عليها لا تتحمل هذه الدمامة فالرجل قد يفارق المرأة أحيانا لأنها سيئة الخلق أو لأنها ليست جميلة ممكن بعض الناس كما ذكرنا قصة أبي عثمان ممكن انخدع بمرأة عوراء عرجاء أو نحو هذا أو ليست جميلة فحينئذ يضجر بها فيريد أن يفارقها أو أن تكون المرأة سيئة الخلق وفي الحديث الموقوف ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم فيه ورجل كانت تحته مرأة سيئة الخلق فلم يطلق فكأن المرأة مدحت زوجها ومدحت نفسها أنها شابة جميلة حسنة الخلق لهذا تأمن من الطلاق بهذه الأسباب ولو كانت كبيرة السنة قبيحة الوجه سيئة الخلق ما أمنت من فراق زوجها وكان النساء تغار الواحدة منهن من المرأة الجميلة وأنت ترى في حديثي في قصة أم زرع أن أبا زرع سبب طلاقه لأم زرع أنه وجد مرأة أعجبته فهذه المرأة تأمن معها لأنها جميلة بارعة الجمال حسنة الأخلاق صغيرة السن فحينئذ الطلاق لهذه الأسباب هي عنه في مأمة بخلاف المرأة الدميمة التي دائما قلقة لسهما رزقت برجل مثل أبي زرع وهذا الرجل لي أنا رأي خاص فيه باستثماء قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت لكي كأبي زرع لأم زرع والتشبيه أحيانا يشبه المحلل بالمحرم وهذا قد الكلام عليه والمشبه لا يساوي المشبه به من كل وجه لكن هذا الرجل ليس حسنا فهذا رأى امرأة جميلة أجمل من أم زرع فطلق أم زرع ونكح المرأة الجميلة فهذه المرأة لو كان زوجها مثل هذا الرجل ما أمنت الحياة معه وخافت ولهذا مثلا إذا نحن تكلمنا عن تعدد الزوجات النساء الكبيرات السن والدميمات الوحيدة تخاف وتحذر ليه؟ لأنها قد تستشعر أن زوجها يريد أن يتزوج رغبة في الجمال بخلاف ما لو كانت جميلة بل لعل هذا السبب كان سببا مباشرا في تعطيل هذه السنة أن المرأة إذا لم تلص خلصا من الجمال فتزوج زوجها عليها كأنها تشعر بنوع من الخزي وترى هذا في عيون النساء فحينئذ تعترض على زوجها حتى تظل كريمة عليه فهذه المرأة زوجها حسن الخلق محب لها وهي امرأة كما ذكرنا صغيرة جميلة ملاحة بحيث أملت الباب الذي تخاف منه النساء وهو باب الطلاق وإنما قلنا هو حسن الخلق وهي كذلك لأن الكلام خرج ما خرج المدح وإذا خرج ما خرج المدح فلا بد أن يفسر بهذا وإلا لكان هذا من أعظم الذنب لزوجها لأن المدح في عدم الطلاق لا يكون إلا إذا كانت المرأة حسنة الخلق متبعلة لزوجها أما المرأة سيئة الخلق فإمساقها ذم ولا مدح فيه فلو كانت المرأة تأمن من الفراق مع سوء الخلق فهذا ذم لزوجها لا مدح وقد ذكرنا قبل ذلك أن الصفة إذا انقسمت إلى قسمين فحيث جاء المدح فهو القسم المحمودي وحيث وقع الذنب فهو القسم المذموم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله فقسم الغيرة إلى قسمين إلى قسم محبوب للرب عز وجل وقسم بغيض له فحيث جاء في بعض الأحاديث مدح الغيرة فهي من القسم المحبوب وحيث جاء في بعض الأحاديث ذنب الغيرة فهي من القسم المذموم وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وقد استوصاه رجل فقال له لا تغضب والغضب ينقسم إلى قسمين فحيث نهاه عن الغضب فقد نهاه عن القسم المذموم وإلا فإن الغضب قد يكون محمودا وفي القرآن الكريم وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانا وفيه أيضا وَلَمَّا سَكَتَ عن مُوسَى الغضب وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء وفي الصحيحين أيضا أنه لما قال لمعاذ أفتان أنت قال معاذ فما رأيته في موعظة أشد غضبا منه يومئذ فهذا يدل على غضبه بل على شدة الغضب بل على مرات كثيرات يكثر فيها غضب النبي عليه الصلاة والسلام فالمرأة إذا كانت سيئة الخلق ومع ذلك لا تخاف من الفراق فهذا ذم للرجل وهذه ديافة لو كانت المرأة تعيش مع زوجها بأمان مطلق وهي متبرجة وهي تعص الله عز وجل فهذا الرجل مذموم ولا يمدح بهذا إلا إذا كانت حسنة الخلق طيبة العشرة فقابل حسن عشرتها بحسن العشرة أما إذا كانت المرأة على خلاف هذا فإن المدح في فراقها كما في الصحيحين وغيرهما لما قال ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة فسمعت مرأة يقال لها أم يعقوب كلام ابن مسعود رضي الله عنه فأرسلت إليه فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال لو قرأتيه لقد وجدتيه ثم قرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المرأة فإني أرى بعض هذا على امرأتك فقال انظري فدخلت ثم خرجت قالت ما وجدت شيئا قال لو وجدت شيئا ما جامعتنا فلو كانت امرأة مسعود تتنمص وهو من الكبائر ثم هي مع ذلك تأمن من الفراق وتعيش آمنة من عقابه مع المعصية فهذا الرجل ديوث لا يمدح بهذا إلا إذا كانت المرأة لا تخالف الشرعة ولا تخالف زوجها لهذا فسرنا ما فسرنا وذكرنا أن هذه المرأة حسنة الخلق طيبة العشرة صغيرة السن مع زوجها الحالة الثانية أن تخاف المرأة من ضرب زوجها لها سواء أخالفت أم لا وهذا الباب له تعلق كبير بمسألة ضرب الرجل للمرأة وليس هذا محل تفصيله لكننا نقول ينبغي للمرأة ألا تكون آمنة من هذا الباب بل ينبغي أن يكون الرجل مقيما لشرع الله عز وجل في بيته مستعدا لعقوبة الولد والزوجة إذا خالفوا أوامر الله عز وجل أن يكون حسن القوامة كما قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ إلى آخر الآية فأما الخوف المطلق فهذا ليس بجيء بل هذا خلق سيء في الرجل كما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبا الجهمي رضي الله عنه خطب فاطمة بنت قيس فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو الجهم فضراب للنساء فهذا وصف ذن إذا كان الرجل سديدا على امرأته شدة مطلقة بحيث إن المرأة تخاف من الكلام كما قالت المرأة زوج العشنق ان أنطق أطلق امرأة لا تستطيع أن تتكلم مع زوجها في أي أمر من الأمور فهذا خلق سيء لسيما وقد ورد في بعض الروايات أنها قالت وأن معه على حد السنان المذلق كأنها على حد السيف فكأن المرأة الرابعة أخرجت كلامها ردا عليها كأنها تقول أنا زوجي معتدل المزاج وأنا معه في غاية الراحة كفرحي أو كعلاقة أهل تهامة بليل تهامة هذا الرجل لا حر ولا قر والتعبير بنفي الحر والقر المقصود بهم نفي أذى الزوج فإن الحر أذى وإن البرد أذى وكما قال تعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فالحر أذى الزوج والبرد أذى الزوج هذا الذي قصدته المرأة فهي لا تخاف من أذى لذا فهي آمنة ولا مخافة فأما نحن وعشر المسلمين فنقول خوف المرأة من الرجل الخوف المطلق هذا ليس بجيد وهذا يولد البغض في القلب إذا كانت المرأة يرتجف فؤادها من دخول زوجها البيت وترتعد فرائصها ولا تستطيع أن تتكلم وعندها هيبة عظيمة فهذه المرأة لا تمر بها الأيام والليالي إلا وقد أبغضت زوجها بل ربما تجرأت على ما هو شر من ذلك لكن نقول لا ينبغي أن تكون آمنة أمنا مطلقا يفسد الحياة الزوجية بل ينبغي أن تقسم الحياة قسمين أما فيما يتعلق بزوجها فيما يتعلق بالعشرة فهي آمنة معه تتباحك وتتلاعب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا بكرا تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك بشرط أن يكون اللعب مصارعا نحو هذا ما خد بالك فحينئذ في هذا الباب تتكلم وتذكر رأيها تسمع لزوجها ويسمع منها هناك أحايث متصلة كما ذكرنا هذا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بل أحيانا يزيد الباب كما قالت امرأة عمر إن أزواج النبي لا ليراجعنه ويهجرنه اليوم إلى الليل فلا شك أن هذا أمان واسع أن تراجع المرأة زوجها بل تهجر المرأة زوجها ولكن محبة ودلالا وانظر إلى عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني لا لأعرف غضبك من رضاك فقالت كيف تعرف غضبي من قال إذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم هذا هو غضب عائشة ليس إن هي تغلق الباب في وجه زوجها أو لا تعد الطعام والشراب أو تسب أو تلكم الزوج ليس هذا هو المقصود ففيما يتعلق بالعشر الأمان هو أفضل ما يمسك الحياة الزوجية أما فيما يتعلق بغير ذلك بحدود الله عز وجل فهي لا تأمن وتعلم أن زوجها سيقيم حكم الله عز وجل ولو بفراقها ومن المشهور الجيد من كلام نور الدين وكان سلطانا على المسلمين أن مراته أرسلت تطلب زيادة النفقة فأرسل إليها يقول للرسول قل لها والله لا أخوض نار جهنم في هواها فليكن هذا القس فيه خوف بحيث لا تتجرأ المرأة على معصية الله عز وجل لكن أن تأمن المرأة زوجها أمنا كاملا مطلقا بحيث إذا أرادت شيئا فعلته ولو كان من معصية الله فهذا ليس بجيد بل هو خطأ بل هو مخالف للآثار ففي كتاب الأدب المفرد وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا فمن ترك الصلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منها ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على مرأتك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله فهذا نص قاطع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله والمعنى ليس أن يضرب المرء بصفة مستمرة حتى أن بعض أهل العلم فسر العصى هنا باللسان والصحيح خلافه هذا ولكن المقصود أن تعلم المرأة أن جانب حدود الله عز وجل لا تستطيع أن تلجها أبدا وفي كتاب الأدب بوّم البخاري بابا فقال باب. الصوت في البيت ثم ساق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعلق الصوت في البيت علق الصوت ليراه أهل المنزل فإنه أدب له والمرأة إذا أمنت أمنا مطلقا كانت سيئة الخلق جدا حتى قالت حماة شريح له قصة المشهورة لم تزوج المرأة الموصلة بها ركعتين فزارته أم مرأته فقالت كيف أهلك قال رعم الأهل فقالت له اعلم أن المرأة لا يرى أسوأ منها في حالتين إذا حضيت عند زوجها أو كانت ذات ولد إذا المرأة انجبت إذا صارت سيئة الخلق جدا لسيما إذا أنجبت الذكور وجمعت مع هذا الجهل البالغ وربما وقعت في الشرك الأكبر أو الأصغر كان تقول لزوجها جبت لك أولاد أنا جاب لك رجال فإن قصدت أنها هي الفاعلة فهذه هي ردة وإن قصدت أنها سبب فهذا شرك أصغر فلا هي سبب ولا فاعل بل هي كما قالت المرأة لعمر بطني كان لك وعاء فهي وعاء ولعاء لا يمدح إذا وضعت في كوب الشاي شايا أو مرة لبنا أو تمرا فهل يمدح الكوب فالمرأة وعاء الذي يوضع فيها ما لها منه شيء لكنها إذا أنجبت مع الجهل البالغ وسوء الخلق والكبر على زوجها تأمرت عليه وكذلك إذا رأت من الرجل مودة عظيمة لا يرى أسوأ منه فقالت له لا ترفع العصى عن أهلك فإن شر ما حازه الرجال الورهاء المدلله. شر ما يحوزه الرجال المرأة التي لا تخاف لكن إذا جمعت المرأة بين الخوف والأمان هذا في باب أحكام الله عز وجل وهذا مع زوجها تمت العشر. ولعل أغلب بيوت الناس فسدت بسبب أن النساء لا يخف بل لقد انقلب الحال حتى صار الرجال يخافون من النساء يعني أغلب الرجال إذا تحدد الزوجات لا يعمل حسابا إلا لمرأته يفضل يضرب أخماس في أسداس وأسباع في أثمان وكله المرأة وإذا وفقت المرأة انفتح الباب على مصر عيد وإذا رفضت المرأة انكسر الباب فصار الرجال بكل أسف يخافون حتى إن الرجل أحياني يقول لا أعرف كيف أبدأ كيف أتكلم وهذا بكل أسف واقع مر لا كانت في ولا في الإسلام هذا شيء حادث عجيب جرى في البيوت بسبب لما جاءت المدنية الحديثة وأراد الغرب الكافر أن يقضوا على الأسرة فجاءت الأفلام والمسلسلات التي صورت للناس مجرد أن الرجل يضرب فهذه جريمة مع أن الضرب ينقسم إلى قسمين فمن يستحق العقوبة ولم يعاقب هذا زم لا مدح. وإنما يمدح الرجل بكونه لا يضرب إذا كانت المرأة لا تستحق الضرب طيب وأقسم بالذي رفع السماء بلا عمد أنني حضرت مشكلة مرة لمرأة بينها مشكلات مع زوجها ومتدللة للآخر والله قالت لي بالحرف أني أحيانا أتمنى أن يضرب تتمنى تشعر لأن هذه ولكن الأمان المطلق هذا يولد انقلابا في الأحوال وينبغي أن تكون هناك مسافة بين القائد الراعي والرعية فإذا لم تخف الرعية من الراعي فسد أمرها كما إذا لم يخف الناس من السلطان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فانظر الآن دنيا الناس وقد أمن الناس من الشرط لا يخافون انظر أحوال الناس فإذا لم يخف الأولاد من الأب والأم وإذا لم تخف الزوجة من زوجها فسد أمرها إلا إذا رزقت بأخلاق عالية وقلما يوجد هذا في النساء ولكننا نقول بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعشرة وفيما يتعلق بما هو جائز ومباح المرأة على أمان الكامل لا تخاف أن تقول وأن تفعل وأنت تدلل على زوجها أما فيما يتعلق بأحكام الله وحدوده وملاعاة حق الزوج ينبغي أن يكون هناك حد فاصل والتي لا تريد أن تضرب تفعل فعل الكرام هذا هو الضابط ولكن كما ذكرت تغير الحال جدا. حتى صار أغلب الرجال يخافون من النساء وهذا واقع ومعلوم لكثير من الناس بل بعض النساء ضربنا أزواجهن وهذا أيضا موجود ولا ينكر ويعني أقرأ عليكم أبياتا لشاعر عربي أيضا تزوج مرأة من الفتوات يعني تزوج مرأتين كأنه كان سيئة الحظ ولكن هذا الكلام يعني كلام عربي جاهلي فأنا يعني أحاول أن لا أفسر المعاني حتى لا يطول سأقرأ وأعانني الله وإياكم على الأبيات اسمه جران العودي يقول لقد كان لي عن ضرتين عدمني وعما ألاقي منهما متزحزح هي الغول <تصفيق> نحن ما بدأناه هي الغول والسعلات حلقي منهما مخدش ما بين التراقي مجرح لقد عجلتني بالنصاء النصاء أخذت بناصيته وبيتها جديد ومن أثوابها المسك ينفح إذا من تصين يعني أمسك بناصيتها وأمسكت بناصيته فانتزعت خمارها بدى كاهل منها ورأس صمحمح تداورني في البيت حتى تكبني وعيني من نحو الهراوة تلمحه وقد عودتني الوقز ثم تجرني إلى الماء مغشيا علي أرنه أقول لنفسي أي بعدما يفيق والبيت ممتلع <تصفيق> أقول لنفسي أين كنت. <تصفيق> أقول لنفسي أين كنت وقد أرى رجالا قياما والنساء تسبحه خذ نصف مالي وتركا لي نصفه وبينا بذنب فالتعزب أروحه ألاقي الخنى والبرح من أم خارم وما كنت ألقى من رزينة أبرحه تصبر عينيها وتعصب رأسها وتغدو غدو الذيب والبوم تصبحه ترى رأسها في كل مبدا ومحضر شعاليلة لم يمشط ولا هو يسرحه وإن سرحته فهو مثل عقارب تشول بأذناب قصار وترمح تخطى إلي الحاجزين <تصحيح> إن كان في أخ هنا بالقصة دي سمع ما هو الأخ عام الحواجز منفع شخص تخطى إلي الحاجزين مدلة يكاد الحصى من وطئها يترضح لها مثل أظفار العقاب ومنسم أزج كتنبوب النعامة أروحه إذا انفلتت من حاجز لحقت به وجبهتها من شدة الغيظ تنتحه وقالت تبصر بالعصى أصل أذنه لقد كنت أعفو عن جران وأصفحه جران اللي هو الشاعر يعني المرأة تقول أنا دائما أصفح عنه فخر وقيذا مسلحبا كأنه على الكسر صبعان تعقر أمله ولما التقينا غدوة طار بيننا سباب. وقذف بالحجارة مطرحه أجلي إليها من بعيد <تصفيق> <تصفيق> أجلي إليها من بعيد فأتقي حجارتها <تصفيق> فأتقي حجارتها حقا ولا أتمزه تشج تنابيبي إذا ما اتقيتها بهن وأخرى في الذؤابة تنفح أتان ابن روق يبتغي الله عندنا فكاد ابن روق في السراويل يسلحه أنا أرى نحن نكتفي بهذا القدر يا أمم قصيدة طويلة نكتفي بهذا القدر من مراحة للمجلس فالشاهد يقول إخوة أن هذا موجود في بني آدم موجود أن يخاف الرجل من المرأة وهو قبيح فالمرأة تقول ولا مخافة فنحن قسمنا الخط إلى درجات ليكون حالنا منضبط بالكتاب والسنة فينبغي أن يكون الرجل شديدا مع المرأة في موضع الشدة وأن يكون رفيقا في موضع الرفق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كان أحيانا يسابق عائشة وأحيانا يسترها بردائه تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد وأحيانا يستمع إليها وأحيانا يحبثها كل هذا في أمان وهي آمنة مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن حرومات الله عز وجل إذا انتهكت لا يقوم لغضبه شيء فكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مع امرأته أن يكون شديدا في موضع الشدة ولين في موضع اللين وفي الحديث فوائد كثيرة وقد وقف بنا رمضان إلى هذا الحد فأكتفي بهذا القدر من الشرحن لحديث أم زرعن وأسأل الله أن يسر لنا زمانا آخر لاستكمال الشرح تفي بهذا القدر